أسف الخلف المصريم سيدنا محمد على آله وصحبه وانتبعه بأسفان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نواصل شرح ما قد شرعنا بشرحه من شرح قول رس المفتي لخاتمة المحافظين نواصل شرح ما قد شرعنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وقد علم من هذا أنه لا خلاف في الأخري بقول الإمام إذا وافقه أحدهما أي أحد أصحابه وهذا قد بدأ الشارف رحمه الله تعالى بمطلب جديد وهو يجوز اتباع الدليل وترك قول الإمام وإن وافقه أحد صاحبه قال المصنف رحمه الله تعالى وقد علم من هذا أنه لا خلاف في الأخر بقول الإمام إذا وافقه أحدهما وإذا قال الإمام قاض خان وإن كانت المسألة طبعا ولذا قال الإمام القابي خان هذا ذكره في أول فتاوى في فصل رسم المفتي في أول فتاوى الخانية في فصل رسم المفتي هذا الذي ينقل ابن عبد الرحمن قال وإن كانت مسألة مختلفا فيها بين أصحابنا فإن كان مع أبي حنيف أحد صاحب أحد صاحب أحد صاحبي أحد صاحبه يأخذوا أي بقول الإمام ومن وافطه لوفور الشرائط واستجمع عدلة الصواب فيها وإن خالفه صاحباه بذلك فإن كان اختلافهم اختلاف عصف وزمان كالخضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس وفي المزارعة والمعاملة ونحنها يختار قولهما لإجماع صاحبيه وفيما سوى ذلك يخير المخت المجتهد وهذا فصلنا القول فيه أن التخير يكون للمجتهد المخت المجتهد أما غير المجتهد فليس له أن يتخير بين الأخوال ويعمل بما أفضل إليه رأيه وقال عبد الله بن المبارك يأخذ بقول أبي حنيفة يعني حتى للمجتهد لا أتخير هذا قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قلت لكن ما قدمنا هذا تنبيه يعني في قول المصنف قلت لا تنقدمنا، لكن قدمنا أن ما نقل عن الإيمان من القول إذا صح الحديث وهو مذبي، هذا تنبيه من الشارح على أن تخير المخت المجتهد لا يختص بالصورة الرابعة، صح الحديث صورة، لأننا حن ذكرنا الصور. هذا تنبيه على أن تخير أو تخير المخت المجتهد لا يختص بالصورة الرابعة وهي إذا ما خلفاه واتفق على قول، بل يجري في الصورة الثانية أيضا. وهي الصورة الثانية التي ذكرناها وهي إلى ما وفقه أحد الصاحبين لأن الإمام لما أمر بأخذ قول غيره عند قوة دليله من حديث وغيره ما لم يخرج عن المذهب بالكلية صار الدليل معيارا وجاد للمجتهد أن يرجح قولا في المذهب لقوة الدليل أو اختلاف الزمان أو تغير العرف أو الحاجة وهذا كله ذكرنا سواء كان لصاحبين أو لأحدهما أو كان قول زفر أو الحسن من زيادة واضح؟ هذا الكلام كله ذكرناه في الدرس السادق لذلك قال قلت لكن قدمنا أن ما نقر عن الإمام من قوله إذا صح الحديث فهو مذهب محمول على ما لم يخرج عن المذهب بالكلية كما ظهر لنا من التقرير السادق ومقتباه جواز اتباع الدليل وإن خالف ما وافقه عليه أحد صاحبيه. ولهذا قال في البحر عن التات الخانية من هو صاحب البحر؟ ولهذا قال في البحر عن الثات الخانية نعم يب النجيم من صاحب الثات الثات الخانية الله فيكم إذا كان ال... إذا ولهذا قال في البحر عن الثات الخانية إذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خير المختي وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما لماذا أخذ بقولهما أي بقول الإمام ومن معه من الأصحاب إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل طيب قال إلا إذا اصطلح المشايخ من هم المشايخ يعني ما المقصود عندما يطلقون في كتب أصحابنا كلمة المشايخ ما المقصود بالمشايخ الذين بعد الإمام نعم يعني كما ذكر ابن عبدين في رشالته المنهب قال هم إمام من أصحابه من أهل المذهب على اختلاف طبقاتهم على اختلاف. طبقات من دون تحديد إطلاقا. هذا ما ذكره بن عبد الله رحمه الله تعالى في رسالة فيه قال هم متأخرون عن الإمام وأصحابهم أهل مثاب على اختلاف طبقاتهم. وخلنا قال المراد والمشايخ في قولهم هذا قول المشايخ من لم يدرك الإمام هكذا على إطلاق. كل من لم يدرك الإمام كان فقيها يسمى من المشايخ. <تصفيق> اللهم صل على إذا قال إلا إذا اختلف المشايخ على قول على قول الآخر. فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو الليف رحمه الله تعالى قول زفر في مسائل وقال في رسالة في رسالة مسمى رفع الغشى في وقت العصر والعشاء لا يرجح قول صاحبي مما رسالة رفع الغشى رفع الغشى في وقت العصر والعشاء هذه من رسائل ابن الجيم رحمه الله تعالى ومطبوع الرسالة ورسالة المطبوعة في مجموعة رسائل ابن Mujayim موجودة في مجلد تقريبا ثلاث ثلاثين رسالة ابن Mujayim من ضمنها هذه الرسالة طبع في مجلد ومحققها الشيخ علي الجمعة مطبوع في مجلد واحد واربعين ألف رسالة مفيدة ابن Mujayim رحمه الله تعالى وقال في رسالته المسمى رفع الغش في وقت العصر والعشاء لا يرجح قول صاحبيه أو أحدهما على قوله إلا لموجب وهو ما هو هذا الموجب؟ قال وهو إما لضعف دليل الإمام وإما للضرورة والتعامل كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة وإما لأن خلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان وأنه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهما وافقهما كعدم الخضائي بظاهر العدالة كعدم الخضائي بظاهر العدالة وهذه المسألة المحققة عندنا بالفقه يعني مستور العدالة نحن نأخذ به وابر. ولكن لا يأتينا يعني أحد يقول أننا نحن نقبل مثلاً شهادة مثلاً فاشق يعني خاصة في موضوع الشهادات يعني هذا الكلام يعني تفصيل إن شاء الله عندما أصل أنا بأبشان أتحدث به. قال ويوافق ذلك ما قاله العلامة المحقق الشيخ قاسم القاسم المقبوب غلي تفصيح تصحيح تفصيح والترجيح على كتاب القدوري عن كتاب القدوري الذي بالكتاب. قال على أن المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا وصححوا فشهدت مصنفاتهم بترجيح قول أبي حنيفة يعني بمعنى أن هذا الكلام لا تعتقدوا أن عائمة المذهب عندما بينوا ورجحوا وفصلوا قول وقدم قولا على قول أن هذا يعني كان عبثا منهم لا هم نظروا في جميع دلة الإمام ونظروا في أدلة صاحبيه وخرجوا بهذا الأمر ذلك قال على أن المسهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف يعني كأنه يشير أن المسهدين الأمر على أن يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا وصحهم تحدثت مصنفاتهم بترجيح قول أبي حنيفة والأخذ بقوله إلا في مشائل يفر اختار الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر الإمام كما اختاروا قول أحدهما فيما لا نص فيه للإمام بالمعاني التي أشار إليها القاضي ما هي المعاني هذه عند قوله وفي المعاني التي نشأ إليها القاضي ما هي هذه المعاني عند قوله بل اختاروا آخر معنى كما اختاروا قول أحدهما فيما نص فيه للإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي قوله السابق نحن عارفين قوله السابق أي قول ما هي هذه المعاني التي أشار إليها أبو زياد يعني هو ما ذكره أنا قصده في المعاني يعني ما أشار إليهم إنه اختلاف العصر والزمان وحادث الناس والتعامل كما ذكرنا في عبارة الخانية السابقة واضح هذا المقصود في المعنى اختلاف العصر والزمان وحادث الناس والتعامل هذا المقصود لذلك قال لك أشار إليه القاضي بل اختاروا قول زفر في مقابلة قول الكل لنحو ذلك وترجيحاتهم وتصريحاتهم باقية فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو أختوا في حياتهم طيب تتم قال قال العلامة البياري رحمه الله تعالى والمراد بالاجتهاد أحد الاجتهادين والمراد بالاجتهاد أحد الاجتهادين ما هما الاجتهادين؟ إما الاجتهاد المقيد أحد الاجتهاد المقيد غير المطلق فيدخل فيه المخت والمشتهد او المجتهد في المذهب فيدخل فيه في مشتات المسائل واهل التخرجي والترجيح وأصحاب التفصيل واضح؟ لذلك قال قال العلامة البيرية المراد باستهاد أصحاب التصريح واضح؟ المتهد في مذهب وعرف بأنه المتمكن من تخريج الوجوه على محصوص إمامه أو المتبحد في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر على آخر أطلقه يعني ربما يكون هناك قولاً للمطلق فيقيده هذا المجهد ويبين وجوه هذا التقييد على خلاف ما يغطي لكم إذا كان هذا المجتهد، هذه الشروط، والفراث المجتهد داخل المذهب الواحد لابد أن يكون قد أتقن المذهب وأن يكون متبحرا فيه ومتمكن من تخريج الوجوه على منصوص إمامه ومتبحراً في مذهب إمامه ومتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقه هذه كلها شروط في مجتهد داخل المذهب حتى يستطيع أن يرجع قولاً على آخر فما بالك يا لم يصل إلى هذه الدرجة ويرجح بين الأئمة الأربعة. قال وسيأتي توضيحهم. قال فالآن لا لا ترجح بالدليل. فليس إلا القول بالتفصيل. فالآن لا ترجح بالدليل. فليس إلا القول بالتفصيل. ما لم يكن خلافهم مصححاً فنأخذ الذي لهم قد وضحا. فإننا نرجح بالدليل. فليس مقصوداً أبيات جديدة من النظر. قال فالان لا ترجيح بالدليل فليس الا القول بالتفصيل والمقصود بالتفصيل هنا ما هو انه الترتيب بين اقوال ائمه المذهب فالفليس الا القول بالتفصيل أي الترتيب بين اقوال ائمه المذهب وضح قال ما لم خلاف من مصححة. أي ما لم نجد القول المصحح المخالف للتفصيل للمار اللي هو في الأبيات 26-27 ماضح؟ الآن بدأ بالمطلب قال قد علمت أن الأفضح تخيير المختي المجتهد وهو الآن يشرع بمطلب جديد وهو أنه ليس للمختي في زمان في زماننا التخيير والترجيح ليس للمفتي في زماننا التخيير والترجح ولا علينا أن يتبع أهل الترجيح والتصحيح. لذلك قال قد علمت أن الأصحة تخير المفتي المجتهد فيفتي بما يكون دليله أقوى ولا يلزمه المشي على التفصيل ولما انقطع المفتي المجتهد في زماننا ولم يبق إلا المقلد المحط وجب علينا اتباع التفصيل فنفتي أولا بقول الإمام ثم وثم ما لم نرى المستهدين في المذهب صححهم خلافه لقوة دليله أو لتغير زمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياء وأخطونا بذلك كما علمته آنفا من كلام العلامة قاسم لأنهم أعلموا أدرا بالمذهب طيب معوا اولا أولا بخور الإمام ثم وثم ما لم نرى المشاهدين في المذهب صحة وخلافة وقوة دليلها أو بتغير الزمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحيان وأفتونا بذلك كما علمته وأنفا من كلام العلامة قاسم لأنهم أعلموا أدرى بالمذهب وعلى هذا عملهم فإننا رأيناهم قد يحدحون قول صاحبيه تارة وقول أحدهما تارة وتارة قول زفر في سبعة عشر, في سبعة عشر موضعا بكرها البياري في رسالة ما هذه الرسالة رسالة البياري التي ذكر فيها الأقوال المختبها التي يعتمد فيها قول الإمام زفر بن هذيل رحمه الله تعالى القول الأزهر القول الأزهر فيما يفت به بقول الإمام زفر هذه رسالة البياري القول الأزهر فيما يفت به بقول الإمام زفر هذه هذه هذا اسم رسالة الإمام البياري رحمه الله تعالى قال ذكرها البياري في رسالة احمد أحمد الحماوي منظومة في ذلك هذه المنظومة منظومة الحموي اسمها عقود الدرار عقود الدرار فيما به في المذهب من أقوال الزفر عقود الدرار فيما يختبه في المذهب من أقوال الزفر وشرحها أيضا بالصور لو شرف عليها لا ليست مطبوعة أنا عندي موجودة منظومة الحموي مخطوطة ثم شرحها الحموي في الصرر الصرر شرف عقود الدرر فيما يكتفي في مذهب من أقوال قال السيد أحمد الحموي ممرومة في ذلك وهي عقود الدرر فيما يكتفيه في أقوال الأقوال لإمام الزفار لكن بعض مسائلها مستدرك بالانش معنى ؟ ما معنى قوله ؟ لكن بعض مسائلها مستدرك بمعنى يعني أن هذا القول ليس قولا خاصا بزفر حتى يقال أنه عتني هذا معنى بمعنى أن هذا القول يعني ليس بزفر لوحده حتى اعتمدناه يعني وافقه بعض أهل المذهب فيه لذلك قال بعضها مستدرة لكونه لم يختص به زخر وقد نظمت ذلك في منظومة فريدة وأيضا هذه منظومة الحموي شرحها الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى واضح واضح شرح الشيخ عبد الغني النابلسي اسم الشرح الشيخ عبدالله النبيل سبحان الله محمد اسمه تموه الصور تموه الصور شرح عقود الدرر فيما يفتى به على قول زفر لا لا ليس يفهم الله أن السابع عشر موضل مو من فربي الإمام زفر لا ليس هذا لا يفهم هذا لا يفهم لأن هناك سبعة عشر موضل قال بعضها مستدرك ثلاث مسائل بعض بس فقط ثلاث مسائل سيأتي ليس يذكرها إن شاء الله ثلاث مسائل يعني لم يختصر بها زفر في المذهب ثلاث مسائل فقط مش المثال طيب شرح الشيخ عبد الغني النابلسي على رسالة الحموي على منظومة الحموي اسمها تماوُه الصمر تماوُه الصور شرح عقود الدورار فيما يستديه على قول الإمامي زفرنا نعم تماوُه الصور هذه اسم الرسالة الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى على منظومة الحموي أظن أنها طبيع في الشام الله أعلم على ما أذكر قال لكن بعض مسائلها مستدرك لكونه لم يختص به زفر وقد نظمت في ذلك منظومة فريدة أسقطت منها ما هو مستدرك وزدت على ما نظمه الحمى وعدة مسائل وقد ذكرت هذه المنظومة في حشية رب المختار من باب النفقة هذا النظم الذي نظمه عاد صياغة وأسقط منها ثلاث مسائل وزاد عليها يعني هي خمس فعشر مسألة أسقط منها ثلاث يعني غير الذي ذكر أنها شبعة عشر موضعا هي خمس فعشر اللي نظمها ابن عبدين أسقط منها ثلاث بقيت اطمعش وزاد عليها ثمان مسائل أيضا يعتمد فيها قول الإمام زفر فأصبحت عشرين واضح إلا بقيت اطمعش وزاد عليها ثمانية ابن عدي أصبحت عشرين مسأل يفت فيها على قول الإمام زفر لذلك قال وزدت على ما نظمه الحمى وعدت مسائل وقد ذكرت هذه المنظمة في حاشيتي رد المحتار من باب النفقة يعني من يعود إلى الحاشية إن شاء الله يعني يجد النظمة الشرح ما هي التي لم تفهمها؟ لأن هو رئيس قال وثارت القول الزفر في 17 عشر موضعا صحيح علية كذلك قال في موضع هذا في النظم ذكر مين البيض ولكن هي الحقيقة 15 الذي ذكر من عبيه خمس أفقط ثلاثة بقيت 12 واضح الغير مستدرك ابن عبيه أضاف إليه ثمان مسائل يعتمد فيها قبل الإمام زفر وصل المسائل إلى مسألة. واضح. يعني هذه موضوعة تستمر على عشرين بيتا موجودة فيه رد المحترم اللي هي أولها بحمد إله العالمين وبسم لاو توج نظمي والصلاة على العلي وبعد فلا يختب بما قاله بما قاله صور وصوا لعشينة تقسيم هنجلة. واضح. هذه المطلع يعني النظر الذي ذكره ابن عبدين بحمد إله العالمين مبسمنا وتوج نبني وصلات على العلي وبعد فلا يختب ما قاله زفر سوى صور عشرين رقم وأنجلة إلى آخر لا ابن عبدين اللي أشقده. ابن عبدين وغير ابن عبدين يعني قال بعضها مستدر وزاد ثمانية أصبحت عشرين نعم فإن قال ذكرت هذه المنظومة في حشية رد المختار من باب النفقة وقال في البحر من كتاب القضاء <تصفيق> الآن شرع في مطلب جديد شرع في مطلب جديد وهو الرد على ما قاله صاحب البحر أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وأن الأفضل المشايخ بخلافه هذا يعني مطلب جديد لذلك قال وقال في البحر من كتاب القضاء فإن قلت كيف جاز للمشايخ الإستاء بقول غير الإمام الأعظم مع أنهم مقلدون قلت قد أشكل علي ابن عمين يقول قلت أشكل علي ذلك مدة قويدة ولم أر فيه جوابا إلا ما فهمته الآن من كلامهم وهم أنهم نقلوا عن أصحابنا أنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. هذا القول قوله لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا أي ما لم يعرف ما أخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو ارقياس سواء كان جليا أو خفيا حاصل هذا الجواب يعني أن كلام أصحابنا هذا أوجب على المشايخ أن لا يفتي بقول الإمام إلا بعد معرفة دليل هكذا الظاهر ففتواهم بغير قويه محمول على أنهم لم يطلعوا على دليله وفقد في حق شرط جواز الإفكاء بقوله لكن الجواب على هذا الأمر أو على هذا الاشكال ما أشار إليه الشارح وسياته يعني أن المشايخ قد عملوا بأمره ما هو الأمر هذا الذي ذكرنا قائم توجه لهم لكم دليل فقولوا به وبقوله ان إن صح الحديث فهو الملتبه وأيضاً بوصيته لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا لأن المراد يعني من هذا الكلام أمثلته ومشابهه يعني أن ينظر في دليله ويعتبر قوته فعدولهم يعني عن القول والاستاذ بغيره بسبب هذا لا أنه لم يقتضوا على دليله لأن خطبهم مشحون بالدلائل أصلاً ولا يظن يعني يظن جاهل يعني أنهم يعني جاهلوا دليل مذهب إمامهم أو رجحوا بعض الأقوال على بعض دون النظر في الدلائل. واضح مع معنى هذا القول أنه لا يحل لأحد أن يختي بقلنا حتى يعلم من أين قلنا حتى نقل في الشراجي الفتاوى الشراجي للأول شيء ذكرناها أن هذا سبب مخالفه عصام للإمام لا ليس أيضا يعني خالفوه لأنهم اطلعوا على الأدلة يعني مقول أنه لا يحل لأحد أن يختي بقلنا حتى يعلم من أين قلنا بمعنى لا يشتبهه عن أحد الشيخ الزياد أنهم خالفوه لعدم معرفة دليله إن لم يخالفوا لأنهم لم يعرفوا دليل سنأتي نقص على هذا القول سنأتي إن شاء الله قال حتى نقل في الشراجية أن هذا سبب مخالفة عصوام الإمام وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به يعني أن ابن عبدين يقصد من أين قلنا في قتل مذهب أم الأدلة لا طبعا الأدلة يعني. يعني من أين قلنا لماذا قلنا بقولنا كذا؟ قلنا بهذا القول لأن دليلنا عليه كذا وكذا هذا المقصود طيب الآن يجيب قال فأقول إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتفى بالحفظ كما في القنية للزاهدي وغيره فيحل الافتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم من أين قال بمعنى أنه هذا قضيط أنه يعرف من أين قلناه مستند للإمام ودليلهم هذا ليس واجب علينا لأنه إحنا مقلدين من هذه الدرجة ليس لأمكانها يعني ليس واجب على كل في المتمثل الأحناف الآن يعني أن يعلم دليل الإمام نحن لم نصل هذه الدرجة لأنه كنت تعرف كل المسألة ما هي المستند الذي يعتمد عليه الإمام لما قال كذا لما قال كذا أنه ما تصل إلى أنت مجتهد في المذهب تعرف كل مسألة بدليلها وكيف قام بأين أتى بلماذا قال فيحل الإفتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم من أنه قال سهد المذهب هذا في الحاوي أي من أن الاعتبار لقوة الدليل مبني على ذلك الشر وقد صحه أن الإفتاء بقول الإمام فينتج من هذا أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفت المشايخ بخلافه لأنهم إنما أفتوا بخلافه لفقد الشرط في حقهم وهو الوقوف على دليله وأما نحن فلنا الإفتاء وإلا منقط على دليله واضح وقد وقع للمحقق ابن الهمام في موابع الرد على المشايخ في الإفتاء بقولهما لأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله لكن هو أهل للنظر يعني هذا الإمام فإنه ما هو من المكان هو من المجهدين في المذهب لا قال لكن هو أهل للنظر في الدليل ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه الإفتاء بقول الإمام يعني لا يأتينا واحد الآن مثلا أبو زيادة الله يرضى عنه يقول والله أنا بدي أمضح في دليل الإمام وانظر في دليل أبو يوسف وانظر في دليل زفر والحسن بن زياد ومحمد بن الحسن وأتخير وأشتهد أنت لست أهل للنظر واضح طبعا هم هؤلاء المسكين كما تقول هذه ينسي الكلام الوهابيين من هؤلاء المسكين لا يعوم مثل هذه القواعد يعني من يقرأ في كتب لأئمة رضوان الله عليهم في الفقه أو في غيره، يتعلم الأدب من أول ما يتعلمه طالب العلم في قراءة كتب الفقه يتعلم الأدب مع العلماء. يعني لما ينظر كيف هم يعني المسائل وكيف أصلوها وقعدوا القواعد وفرعوا عليها وخرج المسائل يتعلم الأدب يعلم أن يعني منزلته متدينة جدا عنهم يعني ولن يصل إلى ركبهم. فأول شيء هذا سأهلك في كتب العلماء كيف يتأدّى بأدبهم. يعني وماذا يعرف حتى ولو قال يا أبو زياد سينكرون على الكلام قال كيف نسلم قولا لا عليه يعني يعني هل هو يعتقد يعني أن أمم الله عليهم الذين يعني تلقتهم الأمة بالقبول يقولون أقولا بالتشهي لا يقولون أقولا بالتشهي طيب نعود قال وقد وقع للمحقق المحقق من في مواضع رد على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله وربحنا يشمع عن ضعف الدليل أو لاختلاف الزمان لكن هو أهل للنظر في الدليل ومن ليس بأهل للنظر عليه الإفتاء بقول الإمام والمراد بالأهلية هنا نبدأ أيضا بمطب انجريسي معنى الأهلية والنظر والفتوى قال والمراد بالأهلية هنا أن يكون عارفا مميزا بين الأقاويل لذلك صاحب البحر قال في الأهلية قال المواد الأهلية أن أهل العلم الإختاء علم له الملكة أي القدرة على تحصيل العلم والإجابة ولا يلاحظ في الاستحضار المسائل والإجابة عنها بالفعل لأن أهل الشيء من هو متأهل له لأن أهل الشيء من هو متأهل له ومستعد له استعدادا قريما لا من حصل له ذلك الشيء محظور عنده بالفعل هذا كلام صاحب البحر قال لهم أعود أعيد كلام صاحب البحر قال أن أهل العلم والإفتاء من له الملكة أي القدرة على تحصيل العلم والإجابة ولا يلاحظ فيه استحبار المسائل والإجابة عنها بالفعل لأن أهل الشيء من هو متأهن له ومستعد له استعدادا قريما لا من حصل له ذلك الشيء وحضر عنده بالفعل كيف نوفق بين قول الإيمان لا يحل أحد أن إلا يقل لا لأحد أن يقلد إلا بمعثم لم يقل الإيمان تخصي القول لا يحل لأحد أن يفتئ بقولنا حتى يعلم من أين قلنا قلنا هذا العلماء قيدون يا شيخ وزياد هذا للعلماء هذا العلماء ليس لنا هذا العلماء لما احنا قلنا قال متساقين يعني متقدم وغيره فيحل الإفتاء بقول الإيمان بل يجب وإن لم نعلم من أين قال هذا منصوص عليه في كتب المثال لأننا نتبت تقدي هذه النشطة ما قرأناها يا أبو زياد واضح؟ يعني هذه المرحلة لا تتأكد لأي أحد يعني لو كل إنسان بيعرف كل مسألة يعني إيش مستند الإمام وكيف قال معنات سؤال مش واضح؟ واضح؟ الإمام نمين طيبة ليه مرحلة أبو زياد احنا قلنا يعني ذكرنا عن ابن نجين في ذات الدروس حتى أبيل لك، يعني علمان ورضوان الله عليهم كثيرا ما يذكرون الحكمة مطلقا دون تقييد لماذا؟ لأن نجاين رحمه الله تعالى قال هم يتركون هذا الأمر لنباهة الطالب يعني حتى يعلم الطالب يعني الطالب النبي يعلم أن أقوالهم في كثير منها لا تأخذ على إطلاقها وإن لم يكن الطالب نبيا ويظن أن كلامهم مطلق ولا تقيد لهم يعني يأتي لك مثلاً واحد وحابي أقول وقد قال أو قد نهى الإمام أمو حنيف عن علم الكلام فاترة بحط نقطة رصب كيف يقول لف رصب نهى الإمام أمو حنيف عن خوف في علم الكلام هذا كلام مطلق طيب هذا مقيد فلماذا قال هذا الخول إمام أمو حنيفه وهل له مناسبة أم ليس له مناسبة وإذا كان الإمام قد نهى عن خوف علم الكلام لماذا خاض أصحابه في علم الكلام ولماذا كتب هو الفقه الأكبر في علم الكلام واضح وإيضا ابن همام كتب لماذا قيل لنفتح <تصفيق> موضوع جديد يا شيخ الزياد هذا أنت بتراجع يا شيخ الزياد تخوف تشوف لماذا نهى الإمام عن علم الكلام وتشوف موجود في معظم كتب السفر. يعني إذا راجعت عن المسائل يعني أجلس في الخلف مبتديع نهل الأهوال البدا. إن شاء الله تجد هناك الحادثة الإمام الحنيف مع ابنه حماد لماذا نهى عن عن الخوف في علم الكلام؟ المقصود في دقائق علم الكلام أو لأن يكون أحدوم حريص على تخطئ أصحابه في كفره ويكون القصد المجادلة. ولا يكون وصول الحق هذا المنهي عنه وليس إطلاق خوفاً طيب ما هي في مسألتنا؟ لماذا قيد؟ طيب قال المراد بالأهلية هنا أن يكون عارفاً مميزا بين الأقوين، له قدرة على ترجيح بعضها على بعض، ولا يصير أهل المساكوة ما لم يفر صوابه أكثر من الخطأ من خطئه، لأن الصواب مثلك رفقاً غلب. ولا عبر في المغلوب من مقابلة الغالب، فإن أمور الشرع مبنية على العام من الغلب، كذا في الوالدية الفتاوى وفي مناقب الكردري أيش مناقب مما أنثى مصاحبه، مما الكردي. قال ابن المبارك وخذص: متى يحل للرجل أن يختي ويالي القضاء؟ قال: إذا كان بصيرا بالحديث والرأي، عارفا بقول أبي حنيف حافظا له، وهذا محمول. عارفا بقول أبي حلب على احد الروايتين عن أصحابنا وقبل استقرار أما بعد التقرر فلا حاجة إليه لأنه يمكنه بتقليد على أحد الروايتين وكلام صاحب البحر قال إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول أبي حنيفة حافظا لهم وفلنا قال عارفا بقول أبي حنيفة حافظا لهم وهذا محمون على أحد روايتين عن أصحابنا وقبل استقرار المذهب يعني تنقل أن الإمام عبد الله بن مبارك جعل معرفة الحدث والقيام أحد أي علم أدلة الأقوال شرطا لجواز الإفتاء، فعلى هذا على هذا القول لا يجوز إفتاء من غير معرفة الدليل، وهذا خلاف مقطع عن صاحب البحر مفتاح، فعلى هذا ن الإفتاء بقول الإمام وإن نقف على دليله وأجاب عنه بجوابين صاحب البحر الأول قال اختلف أصحابنا في جواز الافتاء لمن لم يعرف الدليل وعدم جوازه. وقول عبد الله بن المبارك مبني على الرواية الثانية. وعيدها مرة ثانية حتى توضح الأمور. الآن قال وهذا محمون على أحد الروايتين. وعيد قول ابن معا. قال ابن المبارك حمل الله تعالى وقد سئل متى يحل للرجل أن يختي ويريا القضاء. قال إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول أبي حنيفة حاسبا له وهذا محمول على إحدى الروايتين عن أصحابنا وقبل استقرار المذهب. الآن تقرير الأمر أن الإمام عبد الله بن مبارك جعل معرفة الحديث والقياس أي علم أدلة الأخوال شرطا لجواز الإفتاء فعلى هذا لا يجوز الإفتاء من غير معرفة الدليل. وهذا خلاف ما ادعاه موازي الإفتاء فعلى هذا أما نحن افتاق الإمامング بمن لم يعرف يعرفه وأجاب عن هذا بجوابي الأول قال اختلف أصحابنا في جواز الإفتاء بمن لم يعرفه وأجاب عن هذا بجوابي الأول قال اختلف أصحابنا في جواز الإفتاء بمن لم يعرف الدليل وعدم جوازه وقال بعد الله بن مباركpert مبني على الرواية الثاني والثاني ما قاله الإمام بن المبارك من لزوم معرفة الدليل محمول على ما قبل تدبين المذهب وتنقيحه وتهذيله ثانيًا الآن فلا حاجة إلى معرفة الدلائل ثم ترجيح قول غير قول الإمام لقوة دليله ثم ترجيح قول غير قول الإمام لقوة دليله بل علينا تقليل الإمام ولإفضلوا على قوله ودليله فيه وإننا نعلم ماخذه هذا كلام ورد بل على صاحب البحر رحمه الله طيب. قال وهذا محمول على إحدى الروايتين عن أصحابنا أتقرار المذهب أما بعد التقرر فلا حاجة إليه لأنه يمكنه التقليد لتها كلام صاحب البحر أقول أيب العبدين ولا يخفى عليك في هذا الكلام من عدم الانتظام ولهذا اعترضه محشي من محشي اعترضه محشي أي محشي البحر واضح اللي هو الخير الرملي قال لهذا اعترضه محشي الخير الرملي نعم بأن قوله يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن لم نعلم من أين قال مبارد لقول الإمام لا يحل لأحد أن يفتاء بقولنا حتى على من أين قلنا إذ هو صريح في عدم جواز إفتاء لغير أهل الاستihad فكيف يستدل به على ودوبه فنقول هذا رأو فنقول هذا من تتم كلام الخير ضملي تجوز حكاية قول غير الإمام فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإيمان وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحن إنما نحكي فتواهم لا غير فليتأمل واضح توضيح هذا الكلام عند قوله فكيف يستدل بها على وجوبه فنقول قلنا هذا تتم الكلام خير العربي أن به ما عسى أن يتوهم فلما لم يجز الإفتاء لغير أهل إشخهاد فكيف يسوغ إصبار الفتوى لأهل واضح لنا الصورة لما لم يجوز الإفتاء لغير أهل اجتهال فكيف يسوغ إصبار الفتوى لأهل زماننا الآن دفع هذا الأمر يكون كالتالي أن إفتاء لما المجتهد ليس بإفتاء حقيقة إنما هو نقل كلام المجتهد ولا يشترط للنقل معرفة الدليل فهو يحكي ما رجحه المشايخ سواء كان قول الإمامة غيره، واضح وعلى هذا فالمختي في زماننا يعني من يكون المختي لزماننا زماننا إلى هذه الصورة إذن المختي زمان من يجتمع فيه هنا أهلية نقل الفتوى، وإن لم توجد فيها هيئة الإفتاء، إنه موجود في زماننا إحنا إحنا ما عندنا مختين بمعنى لأنه قلنا إحنا المختي هو المشجع في عرف الأمة وإحنا الموجود عندنا مش موجود يعني يعني المختي حكاية على سبيل الحكاية هنا بمعنى من ينقل الفتوى، لذلك المختي زمان لما يجتمع فيه أهلية نقل الفتوى إن لم يوجد فيها هيئة الإفتاء واضح؟ إلا يعني أنه لابد له من برد اجتهاد. ومعرفة بأحوال الناس وذكاء ينظر به في خصوص الوقاية حتى فيأتي الناس ويلبسون عليه يعني يكون عنده فطمان وصاحب عقل راجح ويقض ويتنبه لمكة الناس واخذها ماضح لكن كيف يشتهد في هذا الزمان في مسائل مستجدة؟ يعني نحن قلنا المستهد المطلق غير موجود وهذه المسائل يعني لم تكن في زمانهم وحتى في هذه المسائل يعني لا في يعني يجدون لها فقم من مسائل المستجدة إذا رجعتها أخي عبد الحمزة يعني تجد في غالب يعني هذه المسائل يقيسونها بما يماثلها من المسائل التي حصلت لذلك حتى في مسائلهم حديثة يقولون بناء على القاعدة كذا في المذهب كذا بناء على, كذا على قول الإيمان فلان يعني لا تجد لهم دليل هكذا مستقل إنهم حتى في المسائل المستجدة يرجعونها لأصل موجود في أحد المذاهب إذا كان يوجد مفتي لا يوجد مختلاف في هذا الزمان هل يرتب هذا أن يوجد مقلدين فقط ولا يوجد مفتي يعني مفتي بمعنى المشتهد نحن قلنا المفتي يعني هو المشتهد في عرض الوصولية أما المفتي في الزمان هو من ينقل الفتوى أما مشتهد أنا لا أعتقد أنه وجود مشتهد يعني إذا كان هناك مشتهد دلونا حتى نتسمد عليه لا لا هو أخي أبو حمزة الآن اجتهاد في الاجتهاد احنا قلنا مطلق في اجتهاد مساله في اجتهاد صار يفرع في مو اجتهاد المساله مجتهد هذا الموجود في زماننا يعني ثاقي مجمع كامل يعني يجتمعون حتى يصدروا قرار بمسألة او بفرعية حكم او طرف لمسألة واذا اردت ان تسميه رحمه الاجتهاد تسميه اجتهاد انا قال تسميه اجتهاد يعني الاجتهاد اما اجتهاد مطلق او اجتهاد مذهب واستهاد المذهب احنا قلنا يدخل فيه اصحاب التخريج واصحاب الترجيح والتصحيح اما الان مجمع كامل يستمع من اجل فرعية صغيرة وغالب يعني ما يقولونه يعني يعودن به الى اصلا في احد المذاهب. اذا انت كنت تسميه امو اجتهاد هذا سميه اجتهاد انا لا اسميه حتى لا نقوم اجل ان شاء الله الاسم الى اخذ الدرس وتوضيح أن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام هذا تفصيل القول أبو الزيال وتوضيح أن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام معارفوا من أين قال واطلعوا على دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه على دليل فيفتون به ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله واضح؟ هذا تقرير الكلام الأول عندما قلنا نعود للنص العبارة عندما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله لا يحل أحد نكتيا بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا. قلنا المراد بهذا الكلام أن ينظر في دليله ويعتبر قوتهم قوتهم، فأودلهم عن قول نكتيا بغيره بسبب هذا. لا أنهم لم يطلعوا على دليله. قلنا بدليل أن الكتب مشهونة بالدلائل. فلا يظنون يعني أنهم جهلوا دليل مذهب إمامهم ورجح بعض الأخوال بناءا على بعض دون النظر في هذه الأدلة. واذا لذلك قال اللهم صل الله على سيدنا محمد واتادون النظر شيخ اطلع على دليل الامام وعرف ما أين قال واطلعوا على دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه على دليله فيفتون به ولا يظن بي... ولا يظن بهم بي... أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله يعني فيما قال في سبق فيما نقل عن عصام قد يفهم يعني مقال عصام هنا انما عن سوى أن هذا سبب مخلص إسلام الإمامة. وكان يشك بخلاف قوله كثيراً أنه لم يعلم أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليل فإن نراهم قد شحن كتبهم بنفس الأدلة ثم يقولون الفتوى على قول أبي يوسف مثلا وحيث لم نكن نحن أهل النظر في الدليل، ولم نصل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريع والتأصيل. إيش نقصد التفريع والتأصيل؟ الجزيات القواعد. ولم نصل إلى رتوة في حصول شرائط التفية والتأثير فعلينا حكاية ما يقولونهم لأنهم هم أتباع المذهب الذين نصبوا نفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم وانظر إلى ما قدمناه من قول العلامة قاسم إن المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا وصححوا إلى أن قال فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو أختوا به في حياتهم رحد علماء المذهب إسلام وفي فتاوى العلامة ابن الشلبي ليس للقاضي ولا للمفتى العدل عن قول الإمام إلا إذا فضح أحد من المرشّح بأن الفتوى على قول غيره، فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيف في قبل غير أبي حنيف في مسألة ثم يرتجف فيها قول غيره، ورجح فيها دليل أبي حنيف على دليل حنيف في مسألة، فإن حكى غير أبي حنيف في مسألة ثم رده غير الانتقاب. واضح ماير في أحكامه العلم بالسلم ليس للقاضي ولا للمفتى. العدول عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ لأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يردح فيها قول غيره وردح فيها دليل أبي حنيفة على جليله فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض نعم طبعا القاضي حنفي إذا قضى بمسألة على غير قول الإمام ولا يوجد نص أن نعود دحه مثلاً قول غير الإمام، فهذا الحكم ينتقض ولا ي... ويعمل به. طيب. نقف إلى هنا إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله مثلاً قل ثم عرف أن قول الإمام لا هل نأتي إلى معنى قولي لأن لا يحل لأحد أن يشتهي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا ونمر للمرة القادمة نوضحه ونضي منه إن شاء الله يزال عنكم كل الإشكالات التي يسألون عنها ببيان إن شاء الله. أن نبقى الى بقياس ان شاء الله نجيبكم عليها اللهم صل على سيدنا محمد